لم تَرَ أن الله يولد الليلى فه النهار وَيولد النهارَ في الليل وَوسَخخََ الشَّمسَ القَمر لم فسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير فسخر الشمس والقمر كل يجري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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا غشيهم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان ان وعد الله حق ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم يُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وَيَسْتَأْذِنُ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ عن وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تُنْفِقُ إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ وَكُلُّ أُمَّةٍ بَالِغَةٌ ۖ وَمَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي النَّفْسُ بِأَيِّ أَخْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبير